بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا السماء فطرت، وإذا الكباكب وإذا البحار فجرت، وإذا القبور لَقَكَ فَسَوَّاكَ في فِي أَيِّ سُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَبَ كَلَّا بَلْ تُكذِبُونَ بِالدِّينِ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَهَا فِي دِينَ كِرامَنَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ لو نها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدرى كما يوم الدين ثم ما أدرى كما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا